إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكيفرين سلاسلا وأغلالا وسعيدا إن لبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 نشكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على لار لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قواريرا قواريرا من فِضَّةٍ قدروها تقديرا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيماً يُدخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا لِيمًا وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا